غير الموضوع عليهم ولله العالمين آمين يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulai kahum al khasirun wa a'tafmu mimma razaqnakum min ya ti ya ahadakum almautu fayaqul fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin